وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَنَا أُولَئِكَ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم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 وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وَمَا وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وما أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ ஒமசல் நிஹிம் وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم وما ذلو معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة ان تكوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من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 ان اجري الا على الله وهو على كل شيء شهيد قل ان ربي يقذف بالحق عالم الغيوب